وعلى آله وصحبه المجاهلين الصادقين المؤمنين المحتفين الذين قال لهم الناد إنا فقد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوحيد رضي الله عنكم وأرضاكم أجمعين اما بعض ايها المسلمون عباد الله فبمشيئة الله تعالى وتوفيق بيه لقافنا اليوم مع ثلاثة اسئلة هامة حسافة وردت من بعض الاخوة المستقيمين على خاعة الله وارجو ان تتنبهوا الى ان السؤال ورد على خاطر بعض المستقيمين الملتزمين بطاعة الله واحسبهم كذلك ولا نذكي على الله احدا فقد ورد سؤال سابقا تذكروا وهو ما هي الحكمة من غضب آبينا آدم إلى الأرض ومعيشتنا عيشتنا في هذا الحياة وما نلاقى وعشنا مع هذا الموضوع بفضل الله رب العالمين ولكن السؤال الذي ورد من بعض المستقيمين الملتزمين هو لماذا خلق الله إبريس وما هي الحكمة من وجود الشيطان ونحن قد استقمنا على صاه الله لكننا من وقت لآخر نشعر بضيط ومضايقات ووسوسة وحمل وغنب ولنب من ذلك الشيطان لا يتركنا فما هي الحكمة من خلق إذن؟ هذا سؤال اول السؤال الثالث ورد ايضا على خوافر بعض بنفس النص. انا مصير لله على قدر استطاعتي، وانتجم الصلاة والاستقامة على قدر ما اتطيع. ولكن في حياتي امور كنت اودت انها لا تقع. كأن جرى قضاء على الحب بامور كان الحق يرجو ان لا تقع ولكنها وقعت في اختيار الله وقدر الله وما لنا من احد الا وفي حياته امور يتمنى ان توقع ولكن يوجودها بقدر في الله فيقول بنفس النص قلوا يعني احنا كلنا عملنا ايه لما يقع علينا ما وقع مضايقات في الحياة واعتبارات والفلاهات في الحياة او في الصحة او في المال لتجعل هذا الخاطر يمر بالعرض المستقيم الصاحب لله سبحانه وتعالى سؤال الثالث هذه الخواصل قد وردت على قلوبنا فضايقتنا فما هو الدواء وما هو العلاج لهذه الخواص؟ أسئلة شرطة أقف فيها كعبد رقيق ضئيل لله لست بعابر وإنما في النيز صابق علم يقص يرد عصا الله ويرجو توفيق الله فما السؤال آملا وقد يستغنى لقاء اليوم إن شاء الله ما هي الحكمة من وجود النيز ولماذا يضايقنا الشيطان خلق الله الشيطان ليبعد لنا كل مرتب ولقاء اليوم وما توفيقي إلا بالله عليك واسكنت وإليه أنيب اللهم أهلنا الثواب والشكنا ووثفنا إلى ما تشكه وترضاه يا أرحم الرحيم والمسروب أن المسجد يكون عيابة تبطية ايمانية النسانية يتلقى كل الأسئلة ويجيب عليها بتنسيط الله فمرحبا بأي سؤال يرد على تواصل بعض الشباب لا يقول في هذا المسجد فهذا المسجد من يتكلم فيه. هو أقل الناس شكناً وأضعفهم حلماً وقبراً ومشايقنا جزاهم الله خيراً هم أهل الخير والمعربة والحلم وكلنا نسعى في ركاب الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤنا فيهم الخير والفضل والفركة ونسأل الله أن يؤفقنا لنكون على طريقه إن شاء الله إبليس ساكن مخلوق من نار هو آخر ذات في الوجود إبليس هو أفظح ذات في هذا الكون إبليس هو الذي حرط من ووضع في طريقهم عراقيل وحرق الأديان ووضع أمام تابعيها الشبهات والشكوك والذباع. إدريش هو أشرد ذات و أضحوذ ذات في هذا الكون. والذي طعن على طريق المستقيم. وحوله الى طرق مختلفة لأطعبن لهم صرافك المستقيم حمارك بكل طريق شيطان من جناده يشدون المؤمن بالله إليهم وأن هذا صرافي مستقيما فاتفعوه ولا تتبعوا الصبل فتطرق بكم عن تبيله والصبل هي الصوف المتعددة على وقت كل طريق شيطان لشدونا من يتبعهم ضعيدا عن الله رب العالمين ابليس هو الذي ادخل الشدة على القلوب ابليس هو الذي خرب البيوت وترق بين الزوج وزوجته بالشك والصلاة والفراح. ابليس هو سبب عرافة اضتمام. ابليس هو سبب ظهور السفن ما ظهر منها وما بصن. ابليس هو الغاضب على الله. والغاضب من الله. والحافظ الله الله ونفخ فيه من راعه وهو الحاسم كينما قال للخلاق الأهلا أنا خير منه خلصني بالله وخلقته من دين ثم توحد وحدد لا أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن عيمالهم ومن شمائرهم ولا تجد أثرهم كامل. هذا هو إجليس تعريق فسيح عند قطرة من شئ في بحر ناريم بشر. هو سبب كل بلاء. لكن السؤال الذي ورد سؤال وديع من حق المسلم أن يسأل إذا كان بس هذه السكّان فما هي الشكمة? ولماذا خلقه الله حتى وجمعه? لماذا ترينا به? من الله الله اني اسألك التوفيق لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم جميعا اللهم انتبنا بمدى دفتك وحلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نبكينا يا ارحم الراحيم هناك حكيم جاهزة هذه الحكم ما معنى في ابنثه من شر؟ لكن وجود الشتم في وجود الطيب أحق الى الله وارغب الى الله من حجمها فما هو احب اصحاب حثا من امه واوائها إلا في وجود هذا اللعين فاعمه الله الشحمه الأولى هي اضحار قدرة الله سبحانه وتعالى على خلص المتضادات المتقابلة وقبيح الله بحكمته يطلق الشيئات ويطلق بالتح في اضحار قدرة فخلق الليل بظلامه وخلق النهارة بضيارة في الجيل. وخلق الأرض بآلاء، وخلق السواح بآمال، وخلق الحياة بخلق في سرطان صب في سرطان حتى ينقر سيدي محمد صلى الله عليه وسلم أحد ونما يكون سيدنا جبريل صحر لأن سيدنا جبريل مات في كل خير في الوجود أتدونا لماذا؟ لأنه الأمين بالوحي الذي تنزل على الأنبياء والمرسلين جميعا فعرفا فكرية معرفة الله إبليس يصد الناس بعيدا عن الله والأمين جبريل يتنزل بالوحي على الأنبياء والرسل حتى يصد الناس لله رب العالمين إبليس مادة كل شرق جبريل مادة كل صيح هذه حكمة خلق المتباسل فمن الصادر على ان يخلق الشيء وفده. الله سبحانه وتعالى. حكم البلد اصحار الله المتبارد في خلق المتباردات المتقابلات. إذا كان ابليس مادة كل شر. فسيّدنا جبريل كل خير. فسبحان من خلق هذا وخلق هذا بإظهار العزة والملك والسلطان والفجرة لمن يقول الشيء فيقول هذه واحدة تارينا اصحاب آثار أسماء الله الفتنة في صفات القتل من أثناء الخطلة سنبهه من أثناء الله الخطة الصحاح الظخار إبليك ذات تمسعت بعمر صويم إلى يوم مفعثين إلى يوم السلام قال إنك من المنطلق إلى يوم الوقت الحديث خلق ليك هذا له جنودك وسلطانه وحيمنته ووسوسته كم اضل وكم ازد وكم ظلم وكم فصر وكم اخرج من الدين وكم ظلم سهد شمرير مضرورة فلابد من صحر من الصحرار الذي يضحر هذه الدارة الله فتقول اه ولا تستطيع قوى في الدنيا أن تخيص على الحياة. الذي يطرح الخلاف الفصحى. فيحقى في إبليس يوم القيامة. متنزل. مغرغة. وهو اول من يجدى جفتاً تنعت له خصيصاً لمن مات. الله الوحيد الفصحى. فيحقى به هذا الفحر لا بد من آثار في فجاءة الله أنه سفر والله لا يخاف لشيء واحد بل يخاف الجميع فالكل في النوم في خاطره ذلك ويسألونك عن كباب وقل ينصفها رب نفسه ويضعها طارا شكفة لا طار فيها حرج ولا عمده يوم عذن يستبعون الضاري لا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تصمع الا حتى يوم ينادي المنادي لمن المرث اليوم. فيجيب سبحانه وتعالى المرث اليوم لله الواحد الحقا. يؤذى بإجيزة القصة مسلسلا مغرغلا ويقضى جزة لمن له ثم يقصف كف ويقضاه اجتاع وجنوده ومريدوه فيكون الجيش في حجر يوم بالقح وصغراء يعني واحداك واحدياه واحداثه ماكرمه ما بيتكس ويقول اجتاعه وصغراء فتقيم لهم خزنة تتعنم لا تقع ليوم سهورا واحدا لا تبعوا اليوم سبورا واحدا ولكن ماذا يقول تبعوا سبورا كثيرا يغيبون وسبورا وحلاكا كثيرا لأنه لا منتد لكم اليوم وسبحان القحار الذي يظهر هذه الزاد ومن تبعها بطهره يوم القيامة سبحانه وثهانه اضحار اثار اثناء الله الحسنة كففة الغطور. الحكمة الشالسة اثار اثناء الله الحسنة كففة الغطور والرحيط والسكتام سبحانه وتعالى. السكتام لا قد من وجود عزيز. ليه? كم من عورات كشفت الحرام. بفعل ابليس ومن الذي سفرها؟ من الذي سفر؟ كم من عورات كشفت بسبب ابليس في الحرارة؟ من الذي سفر الله السفر؟ كم من السنوب ارتكبت بسبب ابليس؟ من الذي غفر؟ الغطاء؟ كم من امور ارتكبت؟ من الذي رحم وغفر في حلمه من الذي سبق حلمه من الذي سبق عفوه عقومته من الرحيم الرحمن الله رب العالمين يمتى بالحب يوم القيامة المحلم الذي فعل جنوبا في الدنيا بالحديث الصحيح فيبنو من الله ليس بينه وبين الله ترزدان فيقول له ربه وليس بين الحب وبين ربيه حاجم ولا تنظمان فيظم العبد من ربه فيقول رب تبارك وتعالى يا عبي ما معناه اددت نزنب كذا في ساعة كذا في يوم كذا فيظم العبد انه مؤاخذ بما فعل فيطمئنه الرحيم الرحمن الكريم السمدار ويقول له يا عبي سترتها عليك في الدنيا. وانا اليوم اشترها عليك في الاخرة ادخل الجنة بمغطرة ورحمة. شطاب رحيم غفور لولا لو انه جد على حجة الملاعظة مكان لاتهي الزجل ولكن لاننا عباد الله جابت من وجود العدد ولا بد وجود ودود المقدرة والرغبة في الله سبحانه وتعالى آثار أثناء الله الخطيس الشكمة الثالثة لديك الوقت ابحار العبودية المتنوحة في سبب وجود إبليس عبودية متنوحة يعني ايه لو وجود إبليس ما كانت هناك عبودية متنوحة عبودية متنوحة كل الناس عبودية المسلم لله بالكهاد يذهب الى الميدان في سبيل الله ويعلم انه يموت الشاتن كله يرجع لقل اريد ان انقرق واضرق مثل بهذا احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر عند حاكم الروم ومعه اثرى من المسلمين فقام له حاكم الروم هذا الصحابي وهو كان قائد الاسرة يا هذا. قال ماذا تريد? هذا اترخ دين محمد. قال لا. قال فا ازوجك ابنتي واشركك في ملك. قال اما ابنتك فلا رغبة لي فيها لان ربي سيزوجني خير من ابنتك حور مبتورات في الخيام. فلا اولي. اما منك فوالله لو كرهت علي الدنيا بما فيها ولص بما فيها فلن اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم قالا فعد سب إن خلاص ما تريد انظر الى الانحراف انظر الى الانحراف افعل ما تريد فجاء حكم الرمز قدر يخلي فيه ما وجاء بأحد الاسره ودناه في ذكر من حديث في القبض دقائق اخرجه حيكلاً حصمياً ليس عليه ذرة لحظة قال سأفحل فيك مثل خسر محمد قال ما انا بذلك هذا ان يقول الشيطان الثقل وعبودية الفهاد حقان لولا الشيطان ما وجدت اذير حقريات الايمانية عن مقوة البكرة وهو يمزل الى الفقربة الصحابة حاسب المنظم أن يكون قد غير رأيه وسيكون في الاستبار فانزلوه فانزلوه قال لكم سير محمد لماذا بكيت؟ قال لنا ادل سير محمد اتبري لماذا بكيت؟ قال لماذا؟ قال وانا ناجد الى القدر علمت ان لي نفسا واحدة ستكتر في سبيل الله فبكيت كنت اتمنى ان يكون لي في عدد كل شعرات في جسد نصفا تفصل وتستشهد في سبيل الله. كنت اتمنى ان يكون لي أنفس كثيرة تفصل وتستشهد بسبيل الله عنها ربنا. فجن حاكم الناس وتمبل مجلسه وقال ماذا افهم لقوم رباه محمد هذه التربية والله لن اجعلك تلقى الشهادة فعطى عنه حتى يحيمه من الشهادة وقال له اخرج الى محمد فالتفت له قائلا والله لان خرجت اليوم لارجعني اليك افاتلك في سبيل الله حتى ألقى ربي شهيدا ولم افرق تربية الشيطان يوجد ومع وجوده اظهر هذه المسلم وليس هذه الاسل يحنى من الله ليبسأ السيطان وليمحيط السيطان وليظم ان عبادي ليس لك علينا السيطان. يوجد ابليل يوجد مليون ابليل سر الارض كلها سبارسة المصلم متمثل تحقيقته ودينه مع وجود ابليل وهذا اكبر جهاز يحبه الله رب العالمين. كذلك هناك عبودية الصدحية بالمال عبودية الخيام عبودية الصلاة عبودية السهر تتجافى جنوههم عن البطاجة ابليس يدفء التراس والمعلم قائم يتوضع ويتقلق الساجدين. عبودية الصيام عبودية الحج عبودية الصلاة، عبودية الزهر عبودية الوقوف بعرضات ومناسك الفقر كلها عبودية ينخيص من اجلها الفيطان فسبحان من حبانا ووطقنا مع وجود الشيطان الى تلك العبودية هناك عبودية السوداء هناك عبودية الاستغفار كم من مزد انتاب ورجع الى الله وكمثيلة من مستقر وكمثيلة من مستقيم وكمثيلة من مضيع كل ذلك رغم عرض الشيطان ووجود الشيطان وهناك عقودية الاسبعادة ان تصلحيك بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل اعوذ برب الناس اله الناس من شر الوسوات الخناس الذي وصل في حضور الناس من الجنة والناس. انها العبودية لله مع وجود الشيطان. ويا صاحب الزؤاد إذا كان الشيطان قد فعليك ان تحمد ربك ان فيبن جئيل قد خلق? ونزل بالوحي على رسول الله ليحصبك من ذلك الشيطان. يا صاحب السؤال اذا كان ابنسو قد وجد فعليك ان تحمد الله بان الذي يضحره هو الله. يا صاحب السؤال اذا كان ابنسو قد وجد فسبحان من صلص لك اللعودية لتعجب الواحد بالجهاد ولتعجب الله بالصيام ولتعجب سبح الله باركاس الاسلام وسبح الله بالصوده وسبح الله بالاستغفار فلا تنسى وجود ابني وعليك ان تنشغل نصاعه الله فابن الصحب بالله فابني سواك حنات وسواك يوص وصحات اذا تخطر ربك خنس وليس له عليك سلطان فنفت السنطان اعلى ونفت العياج الاصوى ونفت الشب الاصوى فتحكم بربك واستغذ بربك واستغذ بربك ولا كيمة لابليس ولا كيمة لجنود ابليس فليوجد ابليس كما وجد ولكن عليك ان تنفق في طريق الله وان تستعز بالله اما السؤال الثاني ما هي الحكمة بالنفوع امور علينا ليس لنا فيها خاطر وما هو علاج تلك الخواطر عن هناك من دواء لتلك الخواطر هو منضوع لقائنا في الاسبوع القادم ان شاء الله ولا تقولن بشيء اني ساحل ذلك قد الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. اتقوا الله عباد الله اقول قولي هذا واذكر الله العظيم لي ولكم. والسائب من الزمد كمن لا زمد له. ادوا الله العظيم استجل لكم واستغفروا هو يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الفالحين.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 وقالوا حتفنا الله ونعم الوحيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجنعين أما بعد أيها المسلمون عزاد الله فبفضل من الله تعالى وتوفيقه التقينا في الأسبوع الماضي مع الإجابة على سؤال ورد ما هي الحكمة في خلق إبليس لعن الله وعشنا مع ما تيسر من فيض الله سبحانه وتعالى وتوثيقه عن خلف ابنيه وعلمنا ان الحكمة لله حكمة غليا لا يسأل عما يفعل وبيده مقاليب السماوات والارض وهو على كل شيء صغير وعلمنا ان كيد الشيطان كيد ضعيف لا في له، ان كيد الشيطان كان ضعيفا وسماه الخناق الاعلى بالوسواس الخناس وهو وسواس يستطيع ان يوسوس لكنه تاخخ وضعيف فهو خناس عند ذكر الله فمن اراد ان يسكت الشيطان فعليه بذكر الله سبحانه وتعالى فهو يهمس ويحرض وحسبه انه عندما يسمع الاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد الرسول الله الى اخر الاذان يولم الزرا ولا يستطيع ان ينفس وبهذا يتبين لنا ان الكون باكمله مليء بالاذان ومليء بالتفتيح والتكدير والتهليل لله سبحانه وتعالى اذا يستطيع المؤمن ان يقهر الشيطان لذكر الله رب العالمين ان كيد الشيطان كان ضعيفا فوجوده كأنه لا قيمة له بالتوصل على الله والاعتصام بالله وذكر الله عز وجل اما لقاء اليوم بمشيئة الله تعالى فهو السؤال الثاني الذي ورد بلغة اقدمها الى حضراتكم واحيانا في اللغة العامية في طرح قضايا الهامة ما يقبل هنا الى المفتوض هناك كثيرا من الناس يعيشون في بلاء ويعيشون في هم وغم ويعيشون في مشاكل وقضايا وما من بيت مغلق إلا وبداخله من الحم ما لا يعلمه إلا علام الهيو. فسبحان من يعلم حقائق الخلق ترى الهيوط من الخارج تعجبك مناظرها وما بداخلها لا يعلمه إلا قيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى ترى الجسد أمامك فيه دامه ولا يعلم ما بداخله من الأوجاع والأمراض إلا ربنا علام الهيو. فالسؤال ورد والله الواحد عايش في مشاكل وعايش في حضايا وبلاء وهموم هو الواحد كان عمل ايه لبهك ليه بنصب النصب السؤال خطير وكان يجب ام لا يرد ولكن قال ما ورد فلابد بمشيئة الله تعالى من الاجابة وما توفيقي الا بالله عليه توكلته اليه وليه. اولا لم نستطيع أن نخطي المشاكل والقضايا التي يعيش فيها الناس وإنما سنأخذ أهم المشاكل التي يعاني منها البعض وتثبت له أمراضاً الثانية المشكلة الأولى وهي أصلها خطراً ولا وزن لها لكن لها أثر في وقوة أصحابها الإخوة الذين تغربوا من أجل صلب الرزق وترثوا اولادهم واسرهم في بلادهم يعيش الواحد منهم في خلف ويعيش الواحد منهم في ألم ويعيش الانسان منهم في تساؤل وانا اقول له ان غيبتك عن بيتك في خلف الرزم انما هو خير وحكمة غنيا ارادها الله لك فلا تحذر ولا تكلف وحسبك ان تقول استودعته ودائعه وهو الله فإن كنت استودعت الله بيتي وأولاد فربي لا تضيعه ودائعه فإن كنت أنت عندهم فأنت المتولي بإحايتهم وحفظهم، ولكن إن استودعتهم الله وأنت هنا فإن الذي يتولى حفظهم هو من لا تحفظه سنة ولا فاستوجعوهم الله وادعلهم في رعاية الله وكن في طريقك والتفت الى عملك ومصالحك ولا تفنك لان يأتيني الشباب دكات هذه المشكلة تبطي على اولاك نحيا وانا في نحيا دا كل الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى الامر الثاني اثبت الصف الحديث والعلم النساني البحث والتنفيذ وهي حقيقة علمية أن استمرار الانسان مع الاولاد في الحياة استمرار مخواطن يثبت المعيشة لذتها ورونقها. ولكن بعد الانسان وقت ولم قليل عن البيت هذه صلقة جبارة تضاف للانسان في الاشتياق تضاف للانسان في العناية والرعاية فكأنك قد خرجت إذا عنهم عند حقهم فيستد اليك ويعرفون قيمتك وقدرك اقصى وعظم وانك تشتاق اليهم اذ هي حكمه اراد الله بالخير فتقبلها على انها منحه ولا تاخذها على انها من رحمه الله ان يرد كل غائب الى اهله انه سميع عليم فضيفوا يابا لكن ما الكثيرين فنحولها الى ملحة ولا نحولها الى نحنة ونتقفلها بنفس راضية والله وليه الثانية قضية الثانية قضية الاخوة الذين يتعلمون لانهم ينفضون البنات ما فيش اولاد يتعلمون طب وانت ذحنا ليه انا اريد ان اقول عن الوقت طيب حرام ان نقول المرأة الكلانية ان شابها كله بنات. هذه قضية خاطئة. المستودع للذكور والقنوط في ظهر الرجل. ليس في قويضة المرأة. المرأة تتقبل ما ينقى بقدر الله. لكن المستودع عند الرجل وما الذي ملع المستودع في ظهر الرجل بما يريد الله الخلاق العميم. فحراما ان كل كلان بتخلص تناف ونضبطها ونغذلها ونطردها وانما يجب ان كل كلان تنسد كلها بناك. منذبك النساء. لان هناك نساء ضحايا بهذه اما حقيق استودعج فهو بقدر وهو لحكمة العليا وكون انجاب كبنات هذه رخما من الله سبحانه وتعالى. لو فهمت بآيات الكرآن الكريم لو وجد ان الثكر مقدم على الانسى في جميع آيات الكرآن الكريم. للذكر نشر حظ الانسى يريد. تب حظم ربك الأهل الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المرعى سبحانه وتعالى في آية أخرى فجعل منهم الثوجين الزكرة والأنثة حتى في الحيوان كل آل زكري حرم أم الأنثيين في كل آيات القرآن الزكر مقدم على الأنثة إلا في آيات في آية الإنجاب الوحيدة في القرآن فضحت فيها الأنثى على السقف لا يلقيده في القرآن التي فضحت فيها الأنثى على السقف لله عرف السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إلى خب ويهب لمن يشاء فقه لماذا فضحت الأنثى هنا في الخلق والتكوين ابن هذه هبة من الله وحضر الله نفس فألنك أن تتقبل هبث الله بنفس رضيه وأن تقول رضيته ما قسمت يا أرحم الراحمين يهب لمن يشاء إلاثه في القرآن كله لم تتقبل من الأنثى على الفكر إلا في هذه الآية لماذا؟ لأن علجابا منه هبث من الله. وعطاء من الله وتقدير من الله وحرجنا ان نتقبل قدر الله وان ظلمها الى قنوبنا وان نقول مرحبا بهبة الله وعطاء الله وتقدير الله رب العالمين ونكرم الزوجة التي ارام الله لها ان يكون زوجها هو ان كل بنات لفدرة الله ولا نقول فلانة ان كلها بنات لأن المستودع في ظهر الرجل والذي ملع المستودع بما يريد هو من لا يفعل عما يظهر وهم يفعلون سبحانه وتعالى. قضية الثالثة قضية مهمة جدا وصعبة وحينما اتكلم مع اصحابها اتكلم وانا اعلم ان لي امام من الصعوب الحديث فيها لكن نريد ان نوضح ونقرد الامور حتى ان يحدينا الله هي الذين لا يلتبوا لا لا بنات ولا اولاد قضية صعبة قضية صعبة وخلينا واقعين حينما نتكلم مع طاحد قضية بحدها يكون ثالث مما تنصار يعني نريد أن نقلل من أهمية الحضية ولكنني أقول للذين لا ينشئون سلموا وصلبوا أموركم بالله المسألة والحوض أوعى التفكر من الخالق الأعلى إما أراد أن يقبلك إن شاء الله وتبقل الزنة على التمال أوعى التفكر من الحوض مقفوط لا كل المسألة تبرك مدة الدنيا وفي جوار الله في الشمد حتى يعوضك في ذريات خير من ذريات الدنيا. التعويض عند الله. اوعى تكون عايز ولد يحمل الاسم. وذن طبيع طبيع صامة. ولكن كن ان يوجد من يحمل الاسم من الاولاد فإن إذنه مذبوط ومرفوع عند الله رب العالمين يعنيه أعلم بحال وغني عن سؤال وحقول للقضية منتهى الصعوبة أيضا إذا كنت انت تعنام وتعبان من كل الانجاب وهي قضية صعبة وتعوى سين فوسين اللهم يا رب يا قيوم يا فضل الكلام والإكرام بخير احراج منا في هذه الساعة. وأرجوك أن تكون هي ساعة الاجابه أن تجبر خاطر كل أخ محروم وتجبر خاطر كل أخت محرومه اطلب من أعنيهما من فضلك اللهم ربينا بخضوعك اللهم اكتب عليهما لقدمك وارضقهما الزرية الصالحة ان كان ذلك خير لهما في حلمك بقدرتك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم, آمنين. اللهم يا رفاق فذا كنت تعبال من سلة الانجان فدام شديدة تبي قدر تحامل اختبار اكبر اختبار حقيقي وعصيب وقعة سرية ليست في يدي، نمت لسيدنا لسيبنا ابراهيم إبراهيم لضخامة جريء المصل والتجارة على الأطماع، الأطماع إن الله أصب الخلق عشرة الخلق حتى على ذم التجار حتى يكون لنا فيه خلق في الخلق. فإن ابراهيم حد ثمانين سنة لا يستعد ثم بعد ذلك رزقه الله من سيدنا اسماعيل حادث الحياة وكبر سيدنا اسماعيل وبدأ يمشي مع ابيه ويبني في الكعبة تزاعده في بناء الكعبة فلما بلد معه الصحي يعني يبحث في شؤونه وفي امور الحياة جاء الامر اذبح ولدك يا قليل الرحمن شك لاختبار الناس بتنظر بطبيع الزباح سيدنا اسمحنا لانها عبدها يزبع عبد وابتباه لكن فيها مجدى اخر مجدى كبير وعميق ما هو هو يعلم انه بعد هذا السن اولا سيدنا اسمحنا كان لم يولد محن ما فيه سيرة اسمحا لسيدنا اسمحنا ما فيهش سيدنا اسمحنا بس ويبطل الان هو يعلم انه في ذبح ولده سينقطع نسله فينطفع نفله ومع ذلك ارضاءاً بقدر الله اقطع نفله وسيكون بيدك وانت الذي تصبحه بيدك يا الله يا الله شوف الاختبار مجحل انت النفل مش موجود بس مشكلة لكن به حيات النفل بعد ذلك وبعد يقطع الله وبيده هو اقطع انت واطفع نفله يطرع النسل او يوجد النفس ظالمة لرغاء نارك المنس يا بني اني ارى في المنام اني اصدقك فانتر ماذا فان افتجابة شف الاختبار شف البلاء شف الاختبار فعلينا النسل على مرضه ان يجري تجربة على حظيم من الحزناء بل هو ابو الاربياء صلى الله عليه وسلم سيدنا ابراهيم ويقول سيدنا إسماعيل ويجب السكينة ويرضح سهلا وينصده الأمر ولكن السكينة تعلم أن تربح لماذا لأن في ظهر سيدنا إسماعيل رحمة الله للحالمين سيدنا محمد علي الخلاة والثماث لابد أن يجبنا النور ويبقى سيدنا السعير عشان يأتي رحمة العالمين وخاتم النبيين والمسلمين السيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي به اهتدينا الى الله وما كنا لنحتى لولا ان حتان الله في نهاية المطاف لم يصعد عليه الاختبار ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واذكر عبدنا ايوه اذ ربه اني مستني الشيطان في نفذ بن وعذاب وفي قراءة نفذ بن وعذاب تسكيل الصاد في نفذ بن وقراءة لابي دعفر في نفذ بن وعذاب ضمن الصاد وستسكيله. فالتيبنا ايوه دا نبي مستني الشيطان وهو نبي بنفذ بن وعذاب قرآن لابن يوضح لنا بقريب على فان خضرنا احمد لان نحمد وعفاة كيف الشيطان مستهوا في نصب من وعفاة سيدنا يؤثر انه اكبر تستحق وانا يقول من الذين يقول ان ده يبكى النايم على الجراش والدود يرعى في جسده والدودة تطعهم يحملها يقول لها خدي رزقك هذه قصة فراثية ملونة ولعم الله من يرسل سيدنا يؤمن يكون فيه قول الانبياء منزهون منفره. كل ما في الامر اختبار في الصحة جلس على الفراث لا يطلع على السلام. لكن كسده اصيب من نيح لسه. لانه نبي الله. مبناش الفراثات والسودة ويخدها وردها جيس لها والربية التي تكون اول سنة ييوب يصل على النبي ثاني سنة ييوب وانت مختلف وبنت عمو على البلاو الصادرة دا كلام يجب يضرب بالنعام من انفه ومن ردده يعنيها صفة شجوبة وكذا يب نزه عن من الامراض المنصرة كل ما في الامر افتدرت الصحة واخدرت الاولاد وافتدرت الناس كيف نزه الشيطان بنصب وعذابه بن جاء الشيطان والنصب والعذاب احنا اللي وقيم فيه قرآن هذا فقال الشيطان يا اليوم انت نبي هو صادر ومحتسب وراضر وراضر فجاء الشيطان وقال يا اليوم ايك نبي ولك منزر عند الله وحزيز عن الله والانبياء يتنثر عليهم الواحد فا ازاي يعمل شيء كده وانت مابيعرفش شافا جوكه لكن شافا وضع نفسه امام قد المنيح فيطلع يخدم مجرد محف في هذا الخاطر اللي هو خاطر السؤال انا عملت ايه عشان ده كله يجرى نفس النقط فكده النقط صارت تكليه الشطان بنب المحافظ الشطان اجاب مسبب نفسه اعمل شكرا احتجا يا رب اصف عني سيد السيطان فانا لديك. فكانت الاجابة استجبت لك اربط برجلك هذا مغتفل دائد وشراب اضرب الحب برجلك فستنضع لك عين ماء بقدرتي فاحتفل واشرب ما في جفلك من مرض بقدرة من يكون للشيخ كل سيكون. اهو القصد والعذاب ان نحن وقتين في اسم الكل انا عمل اسم نختبر توقع على الجديد. انا عمس الواحد حمل ايه? اهدها المصد والحزار. انا اتغربت ليه وصرفت الاولاد. انا ايجابي إن ليس لبنات. انا مبثلتش ايه? الاولاد مرضى ايه? الام مده. اهدى المصد والعداد. اهدى المصد والعداد. اكتبوا الله واخبروا. المدينة المنورة وانتم فيها بفضل الله والله فيها مناظر اللي يتنبخ لها رفونا يشتريه والله مناظر في المدينة بسكت يشوفها ربنا يخيب كل نبيه من المرض حفظ أن تزوره بسكت رسول الله وتسلم على رسول وعلي بسر المسجد عبدالله هذه واحدة انظر للبقيء ومن فيه ان ذات وقته يعني شفته وروح لدات خبر فيه لحمد أسد الله وأسد رسوله أعفت الناس على رسول الله وشوف سيدنا حمزة مات الثاني استشد ويارات استشد وخلاص لا بالقدر ينصن تيجي امرأة تفتح البطن الشريف وتنبغ الكبية واتفلحها وتكونها في بالحرب بالله عليك انت جرالك زي ما جرل سيدنا حمزة انت في بلاء زي ما وقع على سيدنا حمزة طب حين رح جربت ده اعزت من سيدنا حمزة تكون النتيجة نصنعنا ونصطل ونبخير اللهم لك الحمد والشكر على ما ألاك فصل في المدينة نزور سيستحق ونفكر سيستشهد ونرسل ونحن لو كدفنا على جنب وصبرنا في السجود لله لا وصلياه خط سكره ونعنيه سبحانه وتعالى العمور احنا فيها امور مصيصة وحنا بخير وشنجمة وعلى كل مصرق ان يرضى بما عندك ويصدر قبلنا على كل انت النهاية قد يقول فائد والله الكلام ده طيب وانا الانت دعتي اقتنع في الحضايا اللي عندي ان انا اصدر وسلم لله مريد دواء كما تفقنا في الدسوع الماضي مريد دواء اغدده به ربي وينزع ما دي نبقي من ومن اراد ان يكتبه بعد صلاة السمعة بانشاء الله يكتبه واللي يحفظه الان يحفظه وهو حديث موجود وفيه من الخير والفركة وكل احدوث رسول الله خير مباركة الحديث دواء مدرّف للشداد سيبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح الامام مسلم عشان اذكر صنة الحديث في صحيح الامام مسلم كان يكتب في الصلاة بدعاء جميع اللهم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 هذا الطعام لو وقعت عليك اي مشكلة واحكرت فيها ردته يحلل الله لك كنت مشاكله ان عجبت الحديث ان النبي يتوسط الى الله باللهم رب جبرايل وميكايل وإسرافيل فالله ربنا رب كل شيء نعم لكن الرسول له خصص الوسيلة هنا برموضية الله لسيدنا جبريل وسيدنا النسائيل وسيدنا إسرافيل لا حياة للقلوب الا بالاذان ونحن في حاجة الى هداية الله يهدي بها قلوبنا فسيدنا القديم هو الموكل بالوحد في الذي فيه هداية وحياة الخليل سيدنا القديم موكل بالوحد في الذي فيه حياه هذه وحد سيدنا القديم موتك في المقر الذي فيه حياة الزباد والحيوان والنبات وجعلنا من الناحق الشيء الحي الحياة الله رقنا وقله وله والله هو الوكيل وهو على كل شيء قدير سيد إسرائيل هو الموتك في نفسه نفس كمية الجميع. والنسخة الاخرى يخشى بها الجميع يوم القيامة ليقص الجميع بين يدى الله رب العالمين. فسيبدأ جبريل موكل في حياة القلوب في الوحيد. وسيبدأ في الموكل في حياة الدنيا بالكون كله في الناس. وسيبدأ في الموكل في حياة القرن يوم الفاضح الاصبر فحينما تتوسل في الله. بانه رب وخال سيدنا جبريل الذي به حياة القلوب الوحي وسيدنا المكائن الذي به موكل في الناء الذي به الحياة وسيدنا المكائن الذي هو موكل في الحياة في النطخ يوم الفزح الأكبر هذه الحياة التي وكل الله بها هؤلاء الثلاثة الجرام والحظام المقربين الى الله سبحانه وتعالى لما تتوسل في ربوظية الله وملك الله وقدرة الله لهؤلاء الثلاثة يحيي الله قلبك ويحن مشكلتك بقدرة من يقول للشيء قلق يطلق كيف دعاء حدث النبي دعاء مبارئ اللهم رب جبرايل وميشايل وإسرافيل خاطر السماوات والقصر عالم الغنج والشهادة أنت تحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيك من الحق بإذنك إنك تحقي من تشاء إلى صراف المستقيم وتلم أمر لله بل أمر أمري ولا التدير تديري ولا الشؤون التي تجري بتقديري ليه خالق رازق ما كان يفعل به أخا تبيع المه من قبل تصويري يا صاحب الحم إن الحم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله أن يأتي يقطع أحيانا صاحبه لا بيأسنى فإلا الكافي الله اذا بنيت فسب بالله وارضى به واعلم بأن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من احد فحفظك الله في كل لك المرض اللهم نفر كل مقروب اللهم نفر الحم كل محمول اللهم فرد غم كل مغموم اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في زوجاتنا اللهم آمنا في أولادنا اللهم آمنا في أرزاقنا اللهم نور بالعلم والقرآن قلوبنا اللهم افتح من دفاعتك أبداًنا اللهم خلص من القتل سرنا اللهم أسلم بالاعتبال سكرنا اللهم, اللهم في نفس سب concان اللهم اللهم لا وساوس الشيطان اللهم لا شرر وساوس الشيطان اللهم منه يا رحمن اللهم أجرنا منه يا رحمن ما لا يقول له علينا من إنسان انك على ما تشاء قدير إنت الله عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسائر من الزنب كمن لا تمله ودع الله لكم يغفر لكم واسعفروه